إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما اعلمتم وَمَنْ يفعله منكم فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يكون لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ وودوا لو تكفروا لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسواة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبرضاء وبدى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا حتى تؤمنوا بالله وحده قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير Robbana, ralejka, tawakalna, wa ilejka, anabina, wa ilejka, mafir. Robbana, tawakalna, fitna tal-lilady, na kafaru, ufir انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد A الله róża, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من وظاهروا, وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاء لكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الْكُفَّارِ witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, لا جناح عليكم ان تنكحوا هنا اذا, إذا اتيتم اخن ولا تمسكوا بعصم وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَالَّذِينَ مَا أَنْفَقُوا ذَلَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا UBEYANA KALA ALLA YUSHRIKNA BILLAHI WA LA YASRIQNA WA LA WA LA ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضبا وضد عليهم قد يئسون قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور